விளமய கூட குஜல் அீச قُـنَّ الْجِبَالَ لَمَّا عَرَوُوهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِصْرَاخِ طير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكم وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إن تسور إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا وم بيننا بالحق ولا تشطط وادنا الى سواء الصراط له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلني قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك أَلَا لَنَقْدُرَ وَلَمَ كَبِسُوا أَلِنَعْجَتِكَ إِلَانِ يَعَجِ وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ الْخُلْطَاءِ لَا يَبغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا يَذَكَّرُونَ وَظَنَّ دَاوُودُ انما فتننا وفسدوا فرروا وفرروا وخروا كيعون غَفَرْنَا لَهُ ذٰلِكَ وَإِنَّهُ لَوَّنَ لَذُلْفٰ وَحُسْنًا مَّآد يَا خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع تبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ